كمؤون أسران أربعة مارس التشحن عسرة شوعة ميلادي إذا بقدس أهلين لنا درسي كاب كتاب ناي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الدروس المهمة لعامة الأمة بالكتاب أجدسي تمرتات لكل هزبتات بالكنكسلة الدرس الثامن عشر جميرنا يا وصدما ما تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. درسي مبل عسرته شو مانت مالتيو. مسموت مسموتها كميجيرنا ندالو كميجيرنا نسقده لو كميجيرنا خانه قبره نزل المالتي. أبتاع قطر رسالة تتوين لنا نرنا. يقول الشيخ منيباز رحمه الله تعالى. يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليهم ولم يصلي عليهم باركس حدث انتدأ أبتيء مشروع زخوان اسلم النازا أمن اللوق جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أبو اندحر ميتو نحسبوه شهيدا ملوب وملو ازي شهيد ميتو نبل أين خلنا لكن نحسبوه شهيدا كمتال إمام البخار تغيس وزن له باب لا يقال فلان شهيد مغنياتو تنياناتو ربيز يزفلته لكن انتدأ أبوق ميتو عبتي إسلم الناس أمام اللوق، أبز ساعات زي نazi شاهد كخون نمني إلوا مالت، فإنه لا يغسل نفسه أين حد ولا يصلى عليه صلاة الجنازون أين سقدرلون إنا، بل يدفنوا في ثيابه كم تمرتوا له بخدانه نقبره أزيد ماني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقص قتلى أحد شهداء أحد نفسهم حسبهم أي الرسول صلى الله عليه وسلم كبت مزمورته من شهداء أحد حمزة رضي الله عنه وغيرهم نفسهم حسبهم أي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم كمون الرسول صلى الله عليه وسلم أي سجد لهم من شهداء أحد الشيخ الباني نزياء ملكتو أب أحكام الجنائز تبل أب قز سمانيان تايلو ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها كدانو كنوطأل يبلنان تداء مويتو أبتسلم النازة أمنو مويتو أبزس عتزي كدانو خنوطألو يبلنان بل يدفنو وهي عليه مس كدانو خمزلو هنا نقبرويلو لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد أبغزوة أحد دموته شهداء أحد انتهي إلى من رسول صلى الله عليه وسلم زملوهم في ثيابهم يعني بتي كذا ناتهم قيركم شفنوهم بتي تخدينم وزلو مالتي وهذا الحديث صحيح طبعا أخرجه أحمد بهذا اللفظ وفي رواية له زملوهم بدمائهم كم زلوا ومسدممك بروهم إلى مالرسول الله صلى الله عليه وسلم يحط أبون تزوقانه شعوه دمهم يحط أبوه كم أون صلاة الجنازة هتصيبكم نبسوه كفينكم صلاة الجنازة سجدوه مبلوه منيرم ولكن بارك الله فيكم طراح أبوه لو مسدوم مخناته قيامة معلت مسدوم من كتسيم علته وزدم زي كم ريح المسك فأزيس لزيخواني شهيد المعركة أبزيس عاتزي اتخدان وخنوص آلو يبلنان انتم ويتو كم أونك نحط بو يبلنان زي أتا سنة خمزن لو وقن كبرو مالتي بعبي ربي شهاده بوالو مالتي مصدوم ويقبر وكذلك أخرجه النساء وعزاه الشوكاني لأبي داود فوهم وفي الباب عن جابر وأبي برزة وأنس قبل هذا انتهى بلاله الشيخ الباني وكذلك أخرجه النسائي وعزاه الشوكاني لأبي داود فهو فوهم نب أبي داود اللي هو الإمام الشوكاني عزاه رواه أبو داود له أمسيه ويلو. لكن تهى صحيح الإمام أحمد وفي رواية النسائي مخانا الراغي صلنا الشيخ الباني رحمه الله وفي الباب عن جابر وأبي برزة وأنس فانظر المسألة في المسألة 32 أب قصري سالسان كلتن الحديث الأول والثاني والثالث فتقسنا اللوا أب قطس حمسان كلتن حمسان سالسة ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه مستحب خون أبتي قدانه أبرس قدانه كفنكن قبرل فردان الله يا أخوة زيان مسكدان الله دم وتي الله ميتو ابزي ساعه تزي كدانو خمسلوي لكن مستحب سنه يقول ابلع لكدانو كفن كنغبرلو كفن غيرنا نشوفنه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب ابن عمير وحمزة ابن عبد المطلب مصعب ابن عمير وحمزة ابن عبد المطلب أب وق أب جهاد في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم مسموته أب ز ساعت الرسول صلى الله عليه وسلم كفن أب رئيس قدانهم كفن جرمولهم ما لتي وتقدمت قصتهما في المسألة رقم 34 و36 وثلاثون وسبعة وفي الباب قصتان تاني أخرىان فإذا مسألة زير أب مسألة كندي نريع مالاتيو سلسان أربعة سلسان شدشتن سلسان شوعة وبدح ليوا بتفاصيل قلت لنا الشيخ الباني رحمه الله تعالى رحمته واسعة فبقى زيادة بخصوصنا الشهيد ملكت مالاتيو زي فلات قدانو نخيناو تسألو إنما مسكدانو خمز قبر مسدومو خمز قبر أبرس يوون بل أبرس قدانو مالاتي انتاين قبرلو كفن كنقبرلو زيادة سنة يبل الشيخ الباني رحمه الله تعالى كم أول صلاة كم زي سقودون مالتي وأما المحرم أبزا حلفا ون رمالتي سيانيرا دليل حجي من أنت زيادة خطر الدأن تا دليل كتغسا مالتي محرم تقوين مالتا بحجة بعمرا ند حرمويت أبزا ساعة تزي انتا ينقبر نزب المالتي و يغسل ويكفن في ازاره ورداءه احرمه كله سواء مكه هياته سواء ابوجه تمكه سواء أبعرفه عرفه نبوته ذو نبته الحج ويعمره ككبر له ولما نقدت مويته فهو محرم ابذ ساعات زين هاي اللي كبر ما لتيو كم تشاهد المعركه يكونن ازقين يحسبي، نفسه مش حسبنايو، بمن تين عند انحر تباهيلو بتاع إحرامناه بتاع لبيسوازل، وهي إزار وردة، إزار نايتحتي، تبلا عز الله ما انتين بلا شباب، ردة نبلا، بعد ناون قابي بالوامالتي، شو لازم بتاع تقول بيوازل له، لبيك بليلو تبجسو إحرام جرو، كميقات تبجسو. ويكاب جدا ميقات زي باللوم كمكة تبجسو نعمرة وين حجلو أب ساعة تزي تموتوا تاني ذورة مالتيو نفسنا حسبه لكن بارك الله فيكم بتاء حرام ناتو نحسبه مالتي الشيخ الباني أبتاناته حرام مو بان يشوفونه الساعة تكفونه تخون زلم ما مالتي تا جابناي لعلن ناي تحت الجرنة بزياء نكفونه مالتي وسمحذورات الاحرام كله كان مالا قالوا لنا قد سوخ نشوفونا يا بلنا كم قول شانا كلخي يا بلنا زمو حرمزي بل إنما جزاكم الله خير نفسه تراح يحسب كم قول بتين قيروا نزلوا كدان تاقابي نايلعلنا يتحتين قيرنا نشوفونا باقيرنا نكفونا مالتي الشيخ الباني رحمه الله تعالى أبا حكام الجنائز قصري غض قصرخنده تكون الله مالتي 83 والمحرم يكفن في ثوب في ثوبيه الذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة وكفنوه في ثوبيه الذين أحرم فيهما واذ حديث زياد ماني الشيخ الباني تخريج الحديث ابن ماجه رواه النساء وكذلك التبراني في المعجم الكبير من طريقين عن عمر ابن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس زوري وحديث مالته يعني حد ما شاء الله بحج وعلو أبيه وما عرفه تا تسقي الوزنة برد نساق ملديا ويدماني فرس المهم رجساته بقت تسقيته ميته الرسول صلى الله عليه وسلم أبي إحرام مسراء ينتهي لهم مباشرة إلىهم وكفنوه في ثوبه بذننا إحرام لبسوه ونزلوه بأن قركم يوم كفن تقبروه بذن قركم كفن له إلىهم نزيئين أو طوان كفن كالا أمسوه أي بلون. ولذلك نبسوه حسابيو لكن بتنتخدينه ونزلوه إحرام بأن قرنا نكفنوه حدا زياء كالا أين قر؟ كنا من محظورات الإحرام اذي سلاذي خنت جنا خن غبرول <سؤال> يبلنا بخور ون عطان ودعطان اذي كنغبرلو يبلنا و ابرسيو محرم مزيد انتهى له الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا لبيك اللهم لبيك نداب له ستس مالتي ربي خاتمانا يصبك طيب بقى ربعيتي أبقى إن شاء الله تطوكن بال إذا ربعيتي حجي سفح درسي سلزوخونة مالتيو رابعا صفة غسل الميت نموت كمي قرنان حسبون زقو المالتي مناتوا بزوحات هزبنا يشقرو حتى غمان حدا حدا قوان منا اللون نموت زا حد سبتبع هلو دلية وخول إزقن كن علمو يقبأ وإزنقار زخاني أشجارة عيقونا كنفوهم أنه خائمينا فبقى تاسلنا تحسات سباقيرنا كنحسبو يقبى مالتي صفة غسل الميت أنه تسترو عورته أول مقدم بسموته اتي حفرتو خنشوفونا لنا زياتا قدم مالتي ونأتونا بسخن حسبو لنا غير شهيد المعركه قدانو هوتصالو وتمحرم دم أمتاي قرنان نكفن لنا مالتي بدل لبسون زلو نا يحرمه متاع قابنات نا لعله نا تحت المال اما قال قبضه و صاحي ز خو نسب ذ موت من أهل التوحيد ابز سعات تجي اول مقدم خلنا انتاي نقبر علنا تي خدانونه وصو كانوا وصو خلنانا غير انتان لنا تي حفرته ناقدميته نايدحرته كنشوفونه لنا زيادة قداميت فقد الله مسا ثم يرفع قليلا ثم يرفع قليلا حفنا البلوك هبتماريت نخن قمتلون نخط عمالة نتقنع حسبه ولا نعمله كماريت حفنا البلوك اتديت أول اللوز بلتة كله مع العلنا يحفب بالنا كماريت اتسيبلتة يخون مالتي دهري خس على ويُعصر بطنه عصرا نزي خبده شوية خمس مع زي كونسي سقطنا بله باب غروب نخبده سقطنا بله مهنيات وحد سيبنايو مس ودأنا كالكل كي كدو مالتي زغل له عصري نايو كلاقي زغل كدو مالتي مهنيات سبحان الله بني آدم بيوت غلوا كالكل يقاس عصري لكن مسموت مسموتة, مسموتة. رب خاتمانا يسبكوا تقول كلوا على قاسات صلب إذا زو خان نخن الراعس لنا نتأخدو شوية خمزة قرنات صق صق صقتنا بلو دحرية خدي كنا بس إحنا علىنا سلاستة بده حريقه ما بال ربعي مالتيو ثم يلف الغاسل ثم يلف الغاسل على يده على يده خرقة أو نحوها إذا خ حد he tomosäkki hittää toimialalla ka silently산ouspallon. Ja he he tomosaaakka thisu... Toisia eri tämышloada rat mentionspaian mrk Ton грotsä tressin, jälkeen muutteTuTE T hago p金hu jo. Kетаikki täyonpan val Jamie Sari Kirsi ja teessa ölkää حزه <تحزق> خيل لنتياره <تركيز> جوانتي طبعا انا جوانته عموما بحفشوا ديزارب زلغمبر جوانتي ما يز يحلف زي كده قال له ترير زق جوانتي ازي كن مرصع لنا اترقيقن دحر كوينو في زقد زقد ازي ما لكن لانتي خي كد دنا ما انتي خي وته كيمولوق مستماي مالتي ابساعات ذي بقرقي غيرنا كنت متمول يقبع مالتي كم دبيس هنا اوقات اربعه, أربعة. فينجه بها اول مقدم باستنجاء الجمر مالتي استنجاء قبر الله ام جمرته كم زيا غيره كبدو تصغط مسبله ما سبلا انتداء بكربع اللوخ وطي يتغلق انتداء وطي بزوانز انت هيقبر مالتي استنجاء يصر يلو ناك انمية تقول شنتمعي ماي ألقل نايد حريت مالتي كمزياء قيرو يصر يلو زياء لك خمزاء استنجاء نقبر مالتي حمو ثم يوضئه وضوء الصلاة مولو زخوينة خمزاء نسقدل لنا وضوء نقبر لك هم أقيرو وضوء أكبره. كنتي باسحنا؟ حمس. حمشته ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه. حجنتي يجمر مالاتيو قحاتيو يجمر. وضوء أكبرو الله. لكن أبدأ أقيرو أنك ظللنا قل سبات أبكار بايو مستحمام زنبوروم ديو مستيدخام ديو ويدما ما إرجان دحرقاتي مو أتقال كالمهم ما يسيز خير أبشع ذي دقاقمنا كسن داقبرنا صغط صغط كنبلي كبع لنا مباشرة نون خوطة خير ندجنا ودي كون حتب المال سلذي كندقاقم تزيادة أبجوا أنزين دوتيه لأن تفي لنا مسرع قصنا استنجاء جرنا، أب أخو لنا استنجاء مسكبرنا أنزين ماي تزول لصب، أب لنا وضوء نكبره وضوء ما هنا هنائي نسعتانينا مالتي، بدحرزي حريزي وضوء مسكبرنا مالتيو، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وصدر ون أو نحوه، بدحرزي بماء مقا قوس الجابز، زلوا تشسنا يخون. بمتى يجمر بروس يجمر رؤسه حتيبه نابت حميمات وحذره دماني الرسول صلى الله عليه وسلم لبواز قدفوا لنا زعززونا تحمي كنخبران خين الله سيامالتي حدث بشحمه قموت كله هذا هو حسن خاتمة فالرسول صلى الله عليه وسلم أبوزوع حديث بزعبات ححمة زاربه زياد ما ولله الحمد تزازنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلا خونت كتكبر يقبع والحمد لله ربي بزح الشباب زا أحاديث ترديه الحمد لله تحمي جرو استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى خن قبر زا خز زا خر دل ما لتي سلا زي بده حري زي شادي شيء تم على تي روسه حتسيبه مالتي بما وسيدر أو نحوه أو نحوه ماي يمس وينزز مسل ما يقرنان حسبو قصلي قابا معلتي سابعا ثم يغسل شقها شقه شقه الأيمن بيمان جمع الحج وزيعتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بجنابها قصة أبو خلو كم زيعة مزقبروا نيرهم معلتي بدحر رؤسهم قصهم لحياة كله بمسحة أبو معلتي بدحر زياءة ك سادهم ح حسبهم بيمانهم جمورنيهم الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة تاي زي هذا سنة. فلازم تعي نقبر ماله حجنا جنبه. يمان كلنا نحجبه. ثابتة أجره ااا ثابتة شافها ثابتة نأجر ماله خلزي نحجبه يمين. فرقه حقوقون فرقه خبضون له الله ماله. حراي تعي تعرف حجي حج؟ تاتزقام تعرف. ساقم دماني كابضا من كوب جميرنا جميرنا دماني دو حكي ثم كذلك مرة ثاني ثانية ككمتي مالتي رهاز دولوديو. عندو حرصاني حنان خنات ريالنه. ونهاتو ربّيو. أكرموه غمان كل زي محساب قيرو. اللي أبرسي دمان تهي نقبر ماتيو. نقبروه. بني آدم ولقد كرمنا بني آدم ما بالك مؤمن موحد تخينو. زي كنخبره إقباء مالتي. كذلك والثالثة. سالسيتون نحاتبو مالتيو. يمر في كل مرة يده على بطنه. كل جزء مما يسوز إدؤن تايقبر مالتي يحلف ما يتحث بذلوا إدؤن دحلفه خلاع أي جزئون يتحثو حتى تي كفدو خيترفة خرج منه شيء قال وسد المحل بقطن أو نحوه نتيز قال قالو بمتاع غيرو خيشفون اللو معلاتيو بطط تدعى ممن يسيواتس عن اللو تطوم ببال عابي تقل كالو معلاتي بطط غيرو إشفونو نخيواتس معلاتي أو نحوي فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كالزقي ونحوي كالزقي ونحويه يبلشخ من الباس انتدع أقن حتى تطوط قرناشه في النايو لسه عودت قال قالو لي خيط قالو ابذ ساعات هزي وعيز بلاه تشكا قرنا نلفطلو مغنياتو مسنجاسو نخي كبر مالتي طاهر كوينو نخي كبر نحن حمام مغنيات ما مالي سوقو تصيخ كنقرميه بالنا انا بساعات هزي نجرب مالتيو ب تطوط تطوط وين ما شاش نعز مسل نوتفل وين نشوفونه شفنا له أبيه أبز ساعات زي الزرسنا جكا أنتينا نعبسه مالتي وين ما أبو وسائل الطب الحديثة الآن أنتينا حكمنا لنا جوداي زملك تاي قبره مالتيو نزي قلك لزي شفن قال له زد ما نتم أطباء حاتثنا ثنا مالتيو نقلك زبل مغنيات الزموت زي نفسهم قصص راي كلن ما له محمد ما تقل كلي كل كله جزء كن حاسب كن كله معلتي أبز <تصفيق> حالفون أبز جزيزين طب الحديث بس يحوذوا له مالتي ونتقال كالت أو ما شفني ألو مالتي ويعيد وضوءه وإن لم ينقى بثلاث زيد إلى خمس طيب وضوء قال أجه وضوء جبره وناتو خيرتي كالت مالتي عندك الناس نجاح جبر س خبرة وضوء ما خمن ده وضوء أكبر الله علىتي بده حرزي بارك الله فيكم انتدى زيسار يسلست جيزه حمش تجيزد ما يدب او الى سبع ويتر قبرن مالتي زيا تسونا حنساب حسبه لا ايسارين سلسته ايسارين حمش تجيزه ايسارين شو عت تجيزه مالتي ثم ينشوفوه بثوب بده حرزي ما شاء الله وضوء كبيره نفسه حسيبه انتدى وديو نزي ما يزيخهم كوسالله وناتو نتكفنون إذا ما يزي خاطل كي إذا كده متكفن أنت خم تستعلو مالتيو كذ كن كوسالله بيشجومانو زاعم السلجرو نزي ما كن كوسالله مالتيو بتحري يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ويجعل الطيبة في مغابنه أنكسوجه جاهز يزوله ابتي شاف شافو ويد ما بده يحريو زلو انتي كبر مالك تش انا ينسنس زياتا سونا مالك ابتي ملسو خالعي كزي خير ريس انتا وصل وخوله انتا غبر وخوله اب ساعات زين انتا يقبر انا فش فيش يبل مالتي بدو حرزي بارك الله فيكم انتا يقبر مالتي ومواضع سجود اتند ساقدان لندما اب قنبارو اب كل التأيدو انا يقبر كمون اب بركو اب اقرو زي اتا سنة تقووني لشيخ منبات انا نخند لخيو مالتي وان طيبه كله كان حسنا نقول له نفسه لا تزيد بلد سيخونه ويجمر أكفانه بالبخور كم أنت كفن أطعن كن لنا لا تكفن سنة تخون الله مالتي والشيخ الباني في أحكام الجنائز في قز سمانين أربعة, أربعة بزعب زيج أنا زي نتي كفن عمل تايلو الرابع تبخيره ثلاثا ثلاثة <سلسة> جزاء بخور كنت جبر له انا هنجبر له لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا انتدى نحادة موت انا هتجبر ثلاثة جزاء انا اجبر وزي استقال لما تنسون أي مالتي. استقالة، استقالة سب، ثلاثة تيجي زيج أنا كفن. زي قلت زي ما على لأن الناس بوقه تج إنه ما طبعا سبحان الله يشوني كرابع نتي بخور, بخور نتي كفن بخور كنقبرلو زياء تاسنات وزا حديث برشي قلبان رحمه الله تعالى أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبن حبان في صحيحه كذلك والحاكم والبيهقي زياء والحاكم تايلو زياء حديث زياء صحيح مخانا صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي شرطنا مسلم يا زياء بالتي مسلم وإن كان لم يرويها لكن ابتشرت ناتو الإمام مسلم آتي والله زحدي سنتا ابتريوا ما سنتا زملتيه وافقه الذهبي وهو كما قال وصححه النووي أيضا في المجموع الإمام النووي أب مجموع أوري والله زملتيه وهذا الحكم لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقسط الناقة ولا تطيبوه محرمت ميتوجن كن ذنكا بخور محظورات الحرام نبلش أنا خلكن بخور عطان نخلكن كم أون أكفانه بالبخور بدرزينة كفن كله عطان مسكبرناله وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها انتدأ أتي شنب ناتو لعلوا يتحمي مالاتي تداء نوحو نوصل للي شارب نتينب له مصرفين جانا زلوا يتحمي مالاتي ازياتا امتخن قبرنا لنا ماتي كن قرصا قال لنا زلنا يلعلي تحمي مش نايت تحتي نايلعلي تحمي او اضافيرو ترى اخا سبحان الله متصفر متصفروا نوحوا كله ف نحن نأخذ قرص الللنا، كل تزيان كن قرصنا الللنا. مالتي؟ أخذ منها وإن ترك ذلك فلا حرج. انتقذفنا يا دماني. لا بأس. سأجمي الله. لكن توسرنا يا تزبلت سيخونا اللو. مالتي؟ ولا يسرح شعره ولا يحلق ولا يحلق أيضاً عانته. زيز حسب ذل السب. شقرو قالون لا يبولون سبعي تقامن نزي سبع كم أون العانة بحفرة تزلو أو قري قوس دل كم مالتي ولا يختينه كخنشبوهن يبولون كذا زيته خنشبو خمزلوا يموت مالتي خمز لعدم الدليل على ذلك دليلا شعورون ويحتخينو قنن وازبل كم أون تي أب حفرة تزولو شعوري لا تسئي وازبل دليل يلن كم أون كي تطهر عند حرمويتو تطهروا ويكن شب وازبل دليل يلن والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون سبيت تخينها أبس لستقنو نقننا زي سبيت تخينها يمان أبما أكل أب سقام عبيت وقلنا وقولنا جرنا نقولنا زين ما نسي أنقولنا مالتي ويد ما سبق أيه ويد ما أب محرم زخانا حوا زئتهم مالتي والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويصدلو من ورائها بدحري نابدحري نسد مالتي ما قلت ناب كميت كنمساوية بالنازيج أجرام مالتي زي بزعباني غسل الميت ملكتي خون واسأني لكم سلا سامعكم ونجزاكم الله خيرا قبلكم نزي شريط دا دا دجا جمنا دا دجا جمنا نسمعه من تسمو جيروخرد لأن زيادة سلا زى زخون نسب نميت كحد سبي خيريو بزي أجاب بزي سو الناس جيرنا ربي نقول لهنا خاتمنا يسبق ويبلكم وجزاكم الله خيرا